الذين آمنوا وأصلحوا واقموا باللله وأخلصوا دينهم لله فؤلائك مع المؤمنين الا الذين كفروا وَ بَي للَّ المُؤمنينَ أي وَالناظم وََ بَ للل المُؤمين أيه